لا ي ص د ع و ن ع ن ه ا و ل ا ي ن ف و ا ك ه ة مما ي ت خ ي ل و ن و ل ح م طير م م ا ي ش ت ه و ن وحور عين ك أ م ث ا ل ا ل ل ؤ ل ؤ ا ل م ك ن و كانوا يعملون ن جزاء بما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 و ر ل ه الهدى و م م س ك و ب و ف ا ك ه ة ك ث ي ر لا م ر ب ح ي و ل ا م م ن و وفرش ع م ر ف و ع إ ن اجتماعي ن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 موسوعه ا ل ن ا ب م س ي للعلوم ا ل ا و ل ا ك ر ي ه وكانوا قبل ذلك قبل م ت ر ي ن و ك ا ا ن و ي س ر و ن ع ل ى ا ل ح ن ا ل ع ظ ي م وكانوا ي ق و ل و ن أئذا م ت ن ا وكنا ترابا وعظاما أئنا ترابا ل م ب ب ع و و أو ث ن آ ا ن ا ا ل أ و و ل ن قل إن ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ل م م ج و ا إ ل ى م ي ق ا يوم م ع ل و م ثم إنكم أ ي ه ا ا ل ض ا ل س ل ا ل م ن شجر ز ه المالئون م ن ه ا ا ل ب ه ن ف ش ا ر ك و ن ع ل ي ه من ا ل ح غير م ف ش ا و ن ش ر ب ا ل ه ي م ه ذ ا ز ل ه م ي و م ا ل د ي ن نحن ن خ ل ق ا ك م فلولا ت ص د ق و ن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 ولقد علمتم ا ل ن ش أ ة ا ل أ و ل ى فلولا تذكرون أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ ا ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما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 ل و ن س و ع ه النابلسي للعلوم ت ن أ ر ت الاسلاميه أ نحن ا م و ن ج ع ل ن ا ه ا تذكرة ومتاعا ل ل م ي ن فسبح ا ب ك ا ل ع ظ ي م ف ل ا ا أقسم م ب و ق ع ا ل ن ج و م وإنه ل ق س م ل و ت ع ا م ي ه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 وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت الحلقون و أ ن ت م حينئذ تنظرون, وأنتم حينئذ تنظرون قرب إليه م ك م و ل لا ك ن ت و ص ر و ه ا ل ن ا ب م غ ي ر مدينين ت ر ج ع و ن ه ا إن ن ا م ص ا د ق ي ن م ن المقربين ر ف و ح و ر ي ح ا ن فروح ر و ح ي ا ن فروح ر و ح ي ا ب ل س ي ة ن ع ي م و أ م ا إن ك ا ن من أصحاب ا ل ي م ي ن فسلام لك من أ ص ح ا ب اليمين و أ م ا ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حمير وتصليه جحيم ه ذ ا س م حق الله ي ي ق ن ف س ب ا ل ع ظ ي م